سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ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 وأنهارٌ من عسل مصفَّى ولهم فيها من كل الثمرات ومضفرةٌ من ربهم كمن هو خالدٌ في النار وسقُوماً حميماً وسقُوماً حميماً فقد طَعَ أمعَهُم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 طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 ذلك بأنه متبع ما أسخط الله وكره رضوانه وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرضٌ ألّي يخرج الله أضعاهم ولو نشاؤل أريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَاقُ الرسول